بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتلاه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 شفيع أ تتذكرون يدبر لمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبدون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 ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في لرض إن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 ولو ترى إذ المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها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 للمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدِنَادُونَ الْعَذَابِ لَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنَظَّمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرض عنها إِنْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوَنَّا نَسُوقُ الْمَاتِ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 إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق عنهم وانتظر إنهم